ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه ان كفا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من امه يبنكم الله به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 ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صدقتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون واذا بدلنا آية ما كان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون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 إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرهه وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله, غضب من الله ولهم عذاب عظيم.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 وضرب الله مثلا قرية كانت آمِنَةً مطمئنة يَأْتِيهَا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله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 وَمَن يُضْرَر غَيْرُ باغي وَلَا عاد فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون أتاعوا قليل ولهم عذاب أليم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 بعد ذلك وأصلحو، ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحو. إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم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 ضَلَّ عن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بالمهتدين وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ